بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات ث ر ق ا فالملقيات ذكرا عذرا أ و نذرا إ ن م ا توعدون لواقع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 فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وينهي يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاه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 و موسوعه ا ل م ك ذ ب ي ن ه ذ ا يوم ا ل س ي للعلوم ج ن الاسلاميه أ و ل ي ن فإن ك ك فكيدون ويل يومئذ في ظ ل ا ل ه و ى و ا ك ه د م ا ي ش ت ه و كنوا ن غ ا ش ربحيه ذات ك ن م ت ع م ل و ن إ ن ا كذلك ن ج ز ي ا ل م ح س ن ي ن و ي ل ن يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إ ن ك م مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم واين يومئذ من المكذبين ف ب أ ي حديث بعده ن ؤ م ن و ن